إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا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 فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بِيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عذابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ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 ما يُنَبِّئُهُ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ نُوحُ عَنِ النَّجْوَاتِ مَا يَعُودُنَ لِمَا نُوحُ عَنْ 117. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعشية الرسول 118. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 119. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 112. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون 113. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا 119. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسخ الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا فقدموا بين يدين جواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم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 119. فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين 110. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك فِيهَا النار هم فيها خالدون يَوْمَ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون 112. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحددون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأجل بنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز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 ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون